السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومازلنا مع ندا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني سلام عليكم فضلت عليكم الشيخ الله. فضلت الشيخ يمكن توقفنا في الحلقة السابقة في مسألة الفارق ما بين الاعتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الشفاعة ورأينا نمازج في قصة مغيث وفي قصة حذيفة بن اليمان في قصة أبي رايرة رضي الله عنه وارضاه أهل الصفة لكن كنت حضرتك في حلقة من الحلقات أنا مش متذكر هي كم ونحن نتحدث عن هدهد سليمان لما أتى سليمان وقال له إني وجدت مرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عشر عظيم حتت كيف ملكت هذه المرأة قلوب الرعية لما نعود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهناك نمازج كثيرة من إحسان المصطفى عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه ملك قلوب الصحابة بهذا الإحسان يعني فضلت كنا نراه في الجيش يكون في آخر الناس صلى الله عليه وسلم كنا نشوفه في بناء المسجد يشاركهم في نقل الحجارة صلى الله عليه وسلم رأيناه في حفر الخندق يشترك عليه الصلاة والسلام في حمل المعول وضرب الكدية التي صعب على أصحابه أن يضربها, أن يضربها. شاركهم صلى الله عليه وسلم في أحزانهم وفي أفرحهم وفي كل شيء م. فهل بهذه الصورة آآ آآ يعني تملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك قلوب الصحابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا شك أن الرعية أذكياء ومخطئ من يظن أنه كلما ارتفع مستواه أنه صار أذكى من الناس الناس ليسوا أغلياء ويعرفون كل شيء وإنت لو جلست في مجلس العوامت اللي قوم بيتكلموا بالكلام الذي يتكلم به أفضل أساسة مثلا في السياسة من يصبح من النخبة و... أو النخبة أو الكلام ده لا. كثير من الناس إذا ارتقوا مستواه بيتصور أنه أذكى النبي عليه الصلاة والسلام مع شرف منصبه نزل وتواضع وعلمهم وأخذ منه السكينة والوقار وانت عارف التواضع أصله من الوضع نعم كلما تواضع المر كلما اشتمل على كل الفضائل زي الأرض المنخفضة والجبال إذا نزل المطر يتحدر من على الجبال وتستوعبه الأرض المنخفضة نعم عشان كده بنقول المتكبر ما لهش فضيلة ليه عامل زي الجبل الفضائل زي المية تنزل من عليه تستوعبه الأرض المنخفضة ولكن اللي تحت الأرض المنخفضة السؤال. السؤال هي اللي تستوعب الفضائل كلما انخفض المر كلما استوعب الفضائل كلها نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني كان يشاركهم في كل شيء بل كان يشاركهم في الجوع الصلاة عليه الصلاة والسلام يعني احنا نعم. ذكرنا في قصة حفل الخندق. لما جابن من عبد الله قال للمرأته لقد رأيت آنفا شيئا مالي عليه صبر رأيت الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هي أول مرة يجوع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لدى فيه حديث يظهر فيه نداه أيضا عليه الصلاة والسلام متعلق مسألة الجوع دي وهي حديث أبي الهيثم ابن التيهان رضي نعم. الله عنه الحديث بيقول أن أبا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان كان خرج يعني وأبو بكر فخرج عمر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتقي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أخرجك في هذه الساعة يعني ساعة مش حد بيطلع فيها قال يا رسول الله أخرجني الجوع قال وانا كذلك فجاء ابو بكر فقال ما اخرجك يا ابا بكر في هذه الساعه قال خرجت لارى النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتكىش علته وهذا يعني مما يدل على كماله ما اشتكىش علته النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي عمر وانا كذلك ده يخفف الجوع عن عمر لأن عمر الخطاب سيقول يعني إذا كان نبي جائع مواسأ ومواسأ نوع مواسأ والذي يوسئه هو النبي عليه الصلاة والسلام نعم فقال قاب يلا نذهب إليه إلى بيت أبو الهيثم ابن التيهان كان أبو الهيثم رجل من الأنصار كثير الشاء والمال والكلام ده وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه امرأته فقالت خرج يستعذب لنا الماء يعني بيجيب ميا من بير ميا عذبا من بير قال فجاء أبو الهيثم وعلى كتفه قربة يزعبها انتعرف القربة الـ الـ الـ الـ الجلد لما تكون مليانة ميا وانت شهيلها عملت لقل يزعبها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قال ليس هناك أحد أكرم أضيافا مني وضع الإيه؟ وجعل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وضع الكربة وانطلق إلى أخذ الشفر النبي صلى الله عليه وسلم عشان شابه ورايح عشان يذبح عشان يطعم رسول الله يطعم, يطعم, يطعم, يطعم, يطعم فقال آه. لا تذبح ذات در آه. يعني إياك والحلوب نعم يعني لا تذبح لا تذبح ذات عليه والسلام أين عليه فلما ذبح الشاه أكلوا وشربوا وطعموا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الهيثم يفعل كل شيء بيديه ليس عنده خادم فقال له يا أبا الهيثم أليس لك خادم؟ قال كلا يا رسول الله قال فأتني غدا كان في أعبد جاية من البحرين ائتني غدا فلما جاءه فقال خذ أحدهما شو بقى هنا هنا بقى الشفافية الصحابة وكيف أنهم ترجموا عمليا قوله تبارك وتعالى حتى ولا باب الإيماء يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم خيره من أمرهم نعم هو قال له خذ أحدهما قال يا رسول الله اختر لي أين على الأدب أي من نقول لك كون ما هو لا دي دخل برضو لا تقدموا بين يدى الله نعم. ورسوله يعني نعم. حتى ولا من باب الإيماء يعني نعم قال اختر لي فقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. خذ هذا فإنني رأيته يصلي أنا مش عايز حد يفهم رأيته يصلي يعني التاني ما كانش يصلي لا. لا أي رأيته يصلي صلاة حسنة لا. يظهر على الإخبات والخشوع أكثر جهدا في العبادة بالضبط كده بالضبط كده أدي معنى رأيته يصلي لأن في بعض الناس كان سألاني قديما لما ذكرت هذا الحديث في خطبة من خطب وقال لي التاني ما بصليش وأنتوا بتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترك صلاتي كافر مبتاع والكلام ده قلت له لا إني رأيته يصلي صلاةً حسنةً يعني سعي زائي تلكيك وخلص؟ أي يعني ده اللي جرى بذهنه نعم <تصفيق> قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا الله أخده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطاه الخادم؟ عشان يعينه عشان يعينه ويخدمه نعم أخذ الخادم ودخل به فامرأته امرأة أبن هيثم قل لي يا أبا الهيثم ماذا أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أعطاني خادما وقال استوصي به خيرا فقالت يا أبا هيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق قال لا هو أنا أجيب لي ورسول أصلا الدهون لي عشان أقول له أنت حر وأخدم أنا نفسي مكتغلية الرسول أنا أنت حر وخبص مثلا أخذلك <تصفيق> إزاي؟ لكن خلق المرأة يعني كان للصحابة لما عايزين يوصلوا لحاجة بيوصلوا سأف كل حاجة يعني إذا أمروا بأمر وصلوا إلى قبة الأمر سواء كان وجوبا سواء كان استحبابا سواء كان إباحة على الأوجة التلاتة المرأة والأمر أكمل شيء كانوا يذهبون تقول له ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه فما بقى وما لا نجيب إليه ويعينني وكلام قال لها هو عتيق وهو واقف العبد قال هو عتيق فرجع أبو الهيثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص له ما جرى بينه وبين امرأته واختبالك إزاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله نبيا إلا جعل ما, ما أرسل الله واليا إلا جعل له بطانتين بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة لا تألوه خبالا ومن وقي بطانة السوء فقد وقي عايز يقول لا بالهيسم نعمل مرأة مرأتك نعم لأنها بطانتك أنا نعم أعطيتك الخادم ليقوم على أمرك وليساعدك وإلى آخره لكن المرأة لاحظت شيئا آخر وهي أنها حظته على الخير وأزته أزن أن يفعل هذا. الله أكبر. وهي أيضا لا شك أنها تحتاج إلى خادم نعم. لأن المرأة في في الغالب هي اللي كانت بتخدم في الأكثر قبل هاي سمين يجيب الماء الماء الصهية الماء والمرأة تقوم بشؤون البيت حتى ذاك ممكن يقوم بشيء. نعم. لكن هي نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا. الله أكبر. فقالت ما أنت ببالغ مع إنه ممكن استوصي به خير ممكن ما يتقلش عليه في العمل ممكن يريحه. ممكن برضو يبذل له, الأجر. الأجر. يبذل له الأجرة يبذل له الأجرة مثلا أو كده أو مثلا يعظمه نعم. وبعد ما ياخد خيره يعتقه يكون أخذ حاجة ولا بتاع بتاعه كل فعل معروف مع هذا الخادم يدخل تحت قوله استوصيبه خيرا خير. إنما أخذ السقف إنما أخذ السقف ليه نعم. لإن إحنا عندنا أنا لو حبيت أوصفها أصوليا أقول إن النكره في سياق الإثبات تفيد الإطلاق نعم زي ما بنقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم تمام؟ فالناكرة في سياق الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإثبات تفيد الإطلاق هنا استوصي ده إثبات مفيش حرف نفي مم. استوصي به خيرا هناك نكرة هي جت في سياق الإيه؟ في سياق الاتبات. الإثبات تفيد الإطلاق مم. يعني الشيء المطلق افعله إيه اللي ممكن تفهمه المرأة بالشيء المطلق؟ العطق إنه لأن ما فيش أع ما فيش أعلى أولي. من أن يعتقد ولذلك وصلت إلى سقف الإيه إلى سقف الوصا بهذا العبد وأقعد النكاء لسه ببالغ الوصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقها نعم مصطفى طيب الشيخ يمكن بيريد برضه على ذهن شيء قد يبدو متعارضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بيحبوا يوصوم الصيام الوصال يقول لا تفعلوا طبعا أوه. أنت بتفعل يا رسول الله عشان يخدو الأكمل ورده فكان يقول إنما أبيته عند ربي يطعمني ويسقيني وفي نفس الوقت حك بتقول إنه بعض الصحابة كان يرى في صوت رسول الله كما رأى أبو طالح الأنصار وحكى لأم سليم زوجته أثر الجوع في صوت الرسول صلى الله عليه وسلم فالتركيبة تيديك إزاي؟ قد يبدو هناك تعارض أبيت وعند ربي يطعيمني ويسقيني وفي نفس الوقت كان يجوع ويخرج يقول ما أخرجني إلا ما أخرجك يا عمر أو ما أخرجني إلا الجوع, أخرجني أو, إلا الجوع. أو, أو, أو كان يربط الحجر على بطن من الجوع نعم في, في الأحزاب أي طبعا طبعا هو طبعا الذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن قول عليه الصلاة والسلام إني أبيت وعند ربي يطعيمني ويسقيني اللي هو شعور الانتشاء بالمحبة والقرب مم. مش أكل وشرب الشرب. مش أكل وشرب لأن هو لما يكون صائم ويأكل ويشرب بس مو الصائم ما فيش حد يدري على ليه صايم إزاي لو لو كان إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أكلا وشربا بالفم لا يكون صائما نا. شرعا يعني نا. خلاص فالعلماء حملوه على المحبة والقرب على المحبة والقرب وده مشاهد ومعروف. لما تكون أنت عايش بقلبك لا تشعر بكثير ممن يعيش ببدنه حتى أن ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول إن الفرح يستوجب زيادة قوة الأعضاء والحزن يستوجب ضد ذلك لما تكون أنت فرحان وياك بشار عظيمة بتحس إن جسم خفيف حتى لو كنت مريضا حقيقة نعم. تحس الجسم خفيف وتحس انك على السلم تجري نعم. بخلاف ما لو كان الإنسان عنده إحباط وعنده يأس والكلام ده يبقى عمالي جرجر في ركبه عمالي يقوم ويشعر كأنه هزيم بالزبط كده فالثقة اللي بيجده الإنسان في بدنه بسبب الحزن ما سببه مع إنه سليم ومن ناحية العضوية يعني سليم والخفة التي يجدها المر بالمحبة والكلام ده فالعلماء قالوا أن, أن قوله عليه الصلاة إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني دي هذه لذة القرب ولذة المحبة التي تنسيه إحساسه بالجوع والعطش نعم. بالجوع والعطش فما فيش تعارض ما بين الاثنين إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أو أنه كان يعاني من أثر الجوع ويربط الحجر على بطنه لأن شد الحجر على البطن بيجعل الظهر ينتصب بخلاف ما إذا كان المرء جائعا ما يقدرش. ينتصر ممكن يمشي وهو موضت شوية ليه علشان المعدة ما نعم. يقدرش ده اللي بتقلمه نعم فما فيش تعارض ما بين الاثنين وكتير جدا من النصوص بيكون بينها مثل هذا التعارض الظاهري ولكن في الحقيقة ليس التعارض إنما في, في النصوص إنما التعارض يكونه في ذهن السائل نعم في ذهن القارئ مثلا نعم فضلت الشيخ لما نرجع نقف عند هذه الوقاعة بتاعة الصحابة الجليل أبيل الهيثم التيهان وتصرف المرأة يعني تصرف النظر عن أولا إكرام الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده من رسول إداله الخادم تصرف المرأة هذا يعني هل دا كان تصرف فريد من نوع يعني دي كانت ست فريدة من نوعها في هذا المجتمع ولا دا كان سلوك عام في نماذج زوجات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبرو دا حيقدنا لسؤال في غاية الأهمية أنا يمكن حكي لما أكملت الحديث أنا أول مرة أسمع التكملة الحقيقة إنما توقفت عند هذا الربط الغريب اللي من نظري يعني اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو المعجب أو المعجب يعني آه يعني يعني, يعني, يعني, يعني أنا مش متوقع أن يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تصرف المرأة وبين مسألة الراعي الوالي. والرعية أو الوالي مم. والرعية فيمكن هنحتاج نتحرك في هذا الموضوع شوية لأنه في غاية الأهمية فحستأذن حضرتك نكمل هذا في لقاء قادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله حنكمل هذا اللقاء الرائع في الوقفة التي تحدثت فيها إلى فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أترككم في حفظ الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته